فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَالسَّقِيِّ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ اقْتِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ وَيَزِيدُونَ فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهموا أهل ربك البنات ولهم البنون أَمْ خَلَقُنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ولد الله أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون الحمد لله رب العالمين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 لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ فَاتُ بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نسبا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِن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 وَإِن كَانُوا ليقولون لَوْ أَن وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ نَعَدْنَا ذِكْرًا لَوْ نَعَدْنَا ذِكْرًا فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْتَنَا لَهُمُ الْغَالِينَ فَتَولعَغُم عنهم حتى حين غُم فسوف يبصرون بَصيرُود يستعجلون, أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتولع عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان رب بِكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ عَلَى الْمُرْسَلِينَ